ثم تامل الى هذه الكلمات التي يقولها لقمان لولده انه يربي ولده على تعظيم الله عز وجل انه يربي ولده على الايمان الكامل بقدره الله تبارك وتعالى وانه عز وجل على كل شيء قدير وانه تبارك وتعالى بكل شيء عليم فمهما اخفى الانسان في نفسه فان الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية يا بني انها انكم اثقال حبه من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير ان كانت مثقال ذره او اقل من مثقال الذره التي لا وزن لها لا وزن لها فان الله تبارك وتعالى يعلمها اينما كانت حتى ولو كانت في هذه السماوات الهائلة العظيمه اختبأت هذه الحبة من الخردل أو كانت في الأرض مطموره في ترابها وثراها فانها لا تخفى على علام الغيوب عز وجل ماذا يريد الوالد من تربيه ولده على هذا المعنى انه يربيه اولا على تعظيم الواحد الاحد يربيه على أن يعلم أن الأمر كله بيد الله وانه لا أحد أقدر ولا أحد أعظم من الله لكن كثيرا من الاباء والامهات بجهل ودون تعقل او دون تامل يربون اولادهم على ان هناك من هو اقدر من الله تصور بعض هذه الافلام والمسلسلات الكرتونيه ياتون بشبح او بسوبر مان بكذا او بكذا ثم ياتون بطيور وحيوانات ميته وينفخ فيها فاذا بها قامت من الحياه قامت من الموت إلى الحياة ثم ينفخ فيها نفخه أخرى فتتحول إلى أموات حتى إن بعض الأطفال يسال من الذي يحيي الموت فيقول سوبرمان هذه حقيقة من الذي يحيي الموتى فيقول كذا وكذا من الأسماء التي تسمعونها ويعرفها أطفالكم فكيف سيتربى هذا الطفل على توحيد الله سيكبر هذا الطفل وسيتحول معه هذا الكرتون إلى واقع عملي فيظن أن أمريكا اقوى من الله مثلا أو أن الاتحاد ايام كان اتحادا كان اقوى من الله وهكذا يتربى الأبناء على الخنوع وعلى الذل لغير الله تبارك وتعالى ويهمل ايمانهم وتوحيدهم لربهم تبارك وتعالى فيضيعون والماخوذ ايضا من هذه الوصيه إنها إن انكم اثقال حبه من خردل فتكن في صخرة يعني مهما عملت يا بني ومهما اخفيت ومهما اختبات في حجرة لا يراك فيها أحد ولا يسمعك فيها أحد ولو اختبأت في اخفى مكان في الدنيا فانك لا تخفى على الذي خلقك الذي يراك حين تقوم والذي يعلم بسرك وما هو اخفى من السر يعلم عز وجل ما لم يخطر ببالك بعد انها تربيه على مراقبه الله تربيه على مراقبه الله افتقدناها كثيرا في حياتنا وأنا أقول هذا واعلنوا افتقدناها كثيرا في تربيتنا إن الاباء والامهات لهم جانب خطير عظيم وهو الجانب الأعظم من جوانب التربيه لكنني لا أستطيع أن اهمل بحال جانب التربية المدرسية وهنا أسأل كل معلم وكل مدرسه على اي شيء تربي ولدك الذي هو التلميذ الذي عندك لقد تربينا ايها الاخوه الكرام وللاسف على عدم مراقبه الله عز وجل كان المدرس او المدرسه ربما يدخل الحصه الدراسيه فيشرب الشاي وياكل الساندوتشات ويحدثنا لبعض النكات الاخيره التي سمعها عبر الشاشه او من هنا او من هناك ثم فجاه جاءه من يخبره بان موجه الماده قد حضر فيصفر وجهه ويمتقع لونه ويرتبك وتتغير حياته وفجاه يصرف الشاي بعيدا وربما يرميه يحبس الطعام في درج من الادراج اخرجوا كتبكم يا اولاد درس الفلاني طلعوه احنا لم ناخذه بعد لكن قولوا أننا اخذناه درسنا هذا الدرس وياتي الموجه ويقول الطلاب نعم درسناه وانتهينا منه وكذا وكذا ونراقب البشر ولا نراقب الله هذا موقف يسير جدا انت ربما لا تهتموا به وربما تقول لي انت في اي شيء انت تتكلم لكن تربينا على هذا ان نخاف من البشر ان نعمل حساب الناس كنا في يعني إذا, إذا زارنا مفتش او زارنا احد تقوم الدنيا ولا تقعد نظافه للمدرسه كلها وت... وهذا هو الحاصل هنا عندنا في الفيوم لما كانت امراه الهالك زارت بلدنا مره فوجئنا بالطبيعه الرائعه الخلابه وفوجئنا بهذه المزروعات التي زرعت هنا وهناك واصبحت الفيوم كانها حديقه غناء وبمجرد ان ذهبت الهالكه هلك كل شيء فلا حول ولا قوه الا بالله من يراقب هؤلاء لمن يعملون يريدون نظر من يريدون الثناء من من يعاملون البشر وينسون الله الذي يراهم ويسمعهم على كل حال وفي كل حين شيء عجيب في غايه العجب انت ايها الوالد اتق الله امام ولدك رب ولدك على الاستقامه رب ولدك على مكارم الاخلاق رب ولدك على الصدق والامانه انت في بيتك ويدخل السائل او الضيف يطرق بابك فتامر ولدك ان يكذب ويقول ابي ليس هنا ابي يقول لك انه ليس هنا الولد فطرته لا تقبل التناقض لا تقبل ان تكون هنا ولست هنا في ان واحد فلماذا تربي ولدك على التناقض والكذب